موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا أن ترون، وأتيناك بالحق، وإن لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل، والتبغ أدبارهم، والتبغ أدبارهم، ولا يلتفت منكم أحد، وأنظوا حيث تأمرون. وَقَدْ وَائَنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نَّدَارَ غَاؤُنًا قَطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالُوا ولا تفضحون، واتقوا الله، واتقوا الله ولا تخذون. قالوا: أ ولم ننهك عن العالم؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فعلين.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 والسمين وإنها لبصير المقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين ضلنا منهم وإنهما لبِإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحطون من الجبال الآمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغن عنهم ما كانوا يكسبون.